حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لا من في السماوات وما في الارض وجوه العالي العظيم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 والله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أن عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ وَكَذَالِكَ أُحَيِينَا إِلَيْكَ قُرْآنَ الْعَرَبِيِّ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّ رحمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أخرى